ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذب ابني فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم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 من ذلكم للذين التطوع ربيهم جنة تجري جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مظهرة خالدين فيها وأزواج مظهرة ورضا من الله والله بصير بالعباد